ولقد خلقنا الْإِنْسَانَ من سُلَالَةٍ من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم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 بِلَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٍ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 فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين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 فَإِذَا Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie خَيْرُ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 ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا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 ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا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 وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى أسر فيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ إننا لم ضعفون لقد هو عدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأوث.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 وَإِنَّا عَلَى أَن نريك مَا نَعِدُهُم لَقَوْدِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِك مِنْهَا مَزَادِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين